ا ل ح موسوعه د ل ل ا ل م ر ح ن ا ل ر ح ي م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي د اهدنا ص ر ط ا ل س ت ق م أنعمت صراط الذين ل ي ع م غير المرضون و اسماء ل الله ط ا ق وما ما أدراك الطالق النجم إن نفس الثاغب ع ي الحسنى نافئ ن ر ا ل مما خلق يا بين ل ل ص موسوعه النابلسي ق د ر يوم ت ا للعلوم ا ذات ا ل ا ر ذات ا ل ا إ ن ه لقونا الحمد شركه الهدى ع ا ل م ي ن ل ر ح م الرحيم ك ه دعويه إ ي ا ك ن ربحيه ا ن ا ت مضمون اجتماعي بإله <سؤال> ق م ي س و ع ه ا ل ش ت ا ب ل س ي ف ل ي ع ب د و رب ه ذ ا ا ل ب ي ت ا ل ذ ي أ ط ع ه م